الموقع الرسمي لفضيله الشيخ محمد الصفا عبد القادر يقدم لكم هذه الماده هذه الماده الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله ال امين وعلى اله وصحبه اجمعين ومن سلخ داجبه واستنى لسنتي الى يوم الدين وبعد في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله العبيد يتواصل الحديث ونتذكر اليوم في الباب الثامن والذي سماه المصنف باب من تبرك بشجر او حجر ونحوهما وتت هذه الترجمه اورد بعض النصوص التي تعلقوا بالموضوع فذكر قوله تعالى افرئيتم لاتا والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة الضزا وهي الآيات من سورة النجم الآية 19 إلى الثانية والعشرين من السورة وأورد حديث بواقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى حلين ونحن حدثان عهد بكفر ونحن وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات عنوار فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ايجعل لنا ذات عنوار كما لهم ذات عنوار فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفث بيدي كما قال بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الهنا كما لهم اله قال انكم قوم تجهلون لا تركبون سننا من كنا قبلا اخرجه الامام الترمذي ومن فقه هذه النصوص المصنف استنبط في باب المسائل 220 مساله 220 مساله يعني حكم شرعي من فقه هذه النصوص المصنف استنبط يعني 22 حكم شرعياتي بيانها فاول موضوع يعني نقف عنده وما ما, ما, ما ترجم عليه يعني العنوان بتاع الدرس وانه التبرع التبرع ممكن يكون مشروع ممكن يكون نوعا من انواع الشرك والمصنف هنا اراد ان يبين يعني ما ما اجرى قبيل مشركون في هذا الباب في باب التبرع وان التبرع كما ذكر عنده التبرع طلب البركه يعني كلمه التبرك يعني طلب شنو البركه واحد يقول انا داير اتبرك يعني داير اطلب شنو البركه والبركه والتبرك في ما هو مشروع قد نقف معه وفي ما هو ممنوع فالبركه هذه تعني التعني انماء والزياده من الخير يعني كلمه البركه بتعني ان النماء النماء يعني اللي هو الازدياد من الخير فده هو المعنى بتاع كلمه البركه وهذا الامر النماء من والزياده في الخير في باب التبرع يطلب من الذي يملك البركه والذي يملك البركه هو الله عز وجل ولذلك قال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وقال تعالى فتبارك الله احسن الخالقين ومعنى هذا الكلام انه في فقه ال الكلمه تبارك فتبارك قالوا ان الذي يملك البركه والله عز وجل يعني البركه بتطلب من من اينه من الله سبحانه وتعالى وتلتمس من الله سبحانه وتعالى بما شرع الله سبحانه وتعالى ولذلك نقول قبل ان نواصل في شرح المسائل انه لا يمكن ان يقال ان ان طلب البركه من غير الله يمثل نوعا من انواع الشرك يعني اذا اعتقدت انه في يعني من يبارك اسم الله سبحانه وتعالى تطلب منه البركه الكلام ده شرك بالله سبحانه وتعالى او اذا اعتقدت ان الله سبحانه وتعالى بارك في هذا الشيء من غير دليل من الكتاب والسنه فانت فال في مساله البركه انت ممكن كلامنا اهل الشرك طلبوا البركه من اصنام عشان كده اورد المصنف اللي هو الايات افرايتم لاتا والعزه ومناتك دي الاصنام الاصنام بتاعتهم كانوا بيتبركوا بيها ويمشوا بيضحكوا ها وعند اللاد واللادة أصل بالنهاية تمثال لرجل صالح وضعوه في الكعبة كان موجودا في مكة كان موجودا في مكة يضع إم الحجي وبعد ذلك بعد أماد صورناه تمثالا وضعوا هذا التمثال على قبره وبعد ذلك لحتوه في كم صور تالية دخلوها البيوت ولغاية ما دخلوها في داخل الكعبة فعلى هيئتي الهيئه لات اللي هو الرجل الذي كان يعني للتسويق كان بيعمل خلطه بتاعه عصيده من تمر وشعير وعسل نحل وسمن وكان باكلها رجالي لما مات امولاه التمثال بتاعه وبعد ذلك بده خطف قبري تعظيما لذكراه اللي قام بالعمل ده الاول الناس بتاعين ينبغي وهكذا ونحن وحقيقه الفكر في الشغله دي يا جماعه الاخوان المسلمين بلغه العصر والله صعب ما طول زمفن سلف بتاع بتاع نظريات عمل التمثال العمل التمثال ده كان غرضه يذكك لكل المسائل كان غرضه احفظ التراث ما كان غرضه يعبث هذا الله اصلا الجبعدهم كانوا اصطوا فيها وما قاعدوا يضحك حكوا وقالت لحقولهم تبزاونا والله بلغة العصر كلمت بلغة العصر في عرض الواقع الماضي بالحاضر ان الناس الأوائل لما يعني مات صبر وليس بسارك يتورع الجماعة الناس حقيقة ينبغي وهذا الرجل الصالح وهو طبعا رمز من ربوز بكة ولا يمكننا ان ننفيه وننسى ذكاه الطيبه قام في حته هنا وبهني وشفاته من جماعه الاخوان المسلمين بزمان الزمان قبل حسن البنا والله زي وجابوا التمثال قالوا نحفظوا تراث مكنا نفس الشيء علينا اجيك واحد حاصل بل مبتدي من غير خالصين اخترع لك بدع ما انزل الله به سلطان بواليد وباضي دع وعطلات وابا وعيال في امتى واحتفالات وكل شغل بتاعهم هم اللي بيه والملباودين جو جماع لما ماتت قالت وبركت مثال قاعد جماع من بعده قعد يضحكها تفزعنا وتلحقنا يا ابونا الله وبركاتك وضحك حاجتك بيضحكك الله ده في بركه لا عندك دليل لا هو الله لا اذا انت مشرك انا بقول له لا اله الا الله مشرك لو قلتها مليون مره برضه مشرك والمشرك بقول لا اله الا الله مشرك انت غالي عليه بيقول الله ما بقول الله في لكن بيعلون الثانيه اذا عرفت ذلك يبقى الان المتصوفه في هذه البلاد وساندهم على ذلك جماعه الاخوه المصريين تلاميذ حسن البنا المصري بي بيخترعوا اعياد واختراع لهم اماكن الصوفيه وسائد اخواننا مخين تلقى الان جماعه متلمين لهم في في في بيان يموت واحد يجي واحد صوفي دجال مجرم عنده مشكله بتاع السكن والله صعب يطوفه الحله كده الجلاو مساحه كبيره احسن مساحه في الحله يجي داخل بسبحته في جاره في جنوه إزيكم يا مبروخين الله يبروك فيك جملك ثم نفثك يا مستهبت فيش نو الحاصل يقولوا أنا البرعي حلبني في النوم وقال لي إذ بيّنت هنا وذلك يصدقوا برعي ذاته ويقولوا تعرف إعباله زريبة محل كبير يجي المجرم ده ويجيب له صحاليك معه شفاتة كله شفاتة من المتصوفة عطالة من الدرويش إذا أبلموا نجيبهم تعرف مش كانوا بعد كده يبقوا على الحله الحله اللي قد سبوها يا سيمون بالحله يبقى كان حله الجماعه كان مربع 23 بقى هيفشات ابتيكا بعد الكبير مربع 23 بقى حي... هي هيشيخه ابتيكا وابتيكا ما ساكن في البلد دي ولا عنده اي شيء لكن بالنسبه للبيان بعدك البيان الذي بعد اخترعوه هذا وروى من انواع شنو اخترعوا البطسوفه وبارك ذلك جماعه في 75 بعد كده يا جماعه اضحك حكوا يجيبوا الجروش قطوها والمجرم سخن سخن المجرم سكنوا مع العصابه بتاعتهم قال لهم ادراوج الباعه والنوبه بعد كده يرقصوا الحله كلها بعد كده ايه يبقوا اشياء ده الحله بعد كده يجيك يا ابو مسلم ايوه الاخ ولا فاضل لا يهلوا لي يا صالحون درس صالح لي يا مجرم لا كلمه الشبكه بتاعتهم واحده انت فاهم كلامي اذا عرفت ذلك يبقى يختاروا لهم محلات ايوه القريه المباركه اتبارك فيها من الزريبه في سيبا زريبه مباركه تبعينو في مخا في زريبه مباركه زريبه دي يعني بتاعت حيوانات ما غلك زريبه اهي دي معناها تخيل فيها قش وانا بايه ده ده مكهه كلمه زريبه انت فاهم كلامي زريبه ضعيف زريبه معيض خيا هناك بطاف يمشي له عطاله قبل 2 كيلو يخش البلد دي يجي يجي يا له قروش شايل قروش يرجع ليه لاولاده بتراب يوم العيد ده اخبر العيد قرب زولم اللي يجيوا من عند بلد يوم قروش يشيل القروش يمشي يعيد بره من اولاده يمشي الشكرنيبه يمشي زريبه يمشي محل اللوله اللو دي جاوا مليان قروش قريب ل 700 800 الف هي بيجي يعاليهم بحلويات لاولاده ولعب وكل ورق قروش وذاك يعيد بره يرجع لو بتراب القروش وينك جبت لكم بها بركة بركة سبعبئة ألف ليش يالك حب التراب زي دي هو قلاب التراب بيكم القلاب بيكم لما يقول شكر لأخير إذا تكلمنا وقال لك أخذت حكاية دي بدعم عمي ما. ما هو من بها لأنك إنت مشرك مش شغلة عصوبية لا شرك ومن لم يجعل ذلك شركا فهو مشرك إذا شكيت ساكر إنه الحكاية دي والله احتمال تكون ما شرك إنت مشرك ذاته إذا شكيت ساكر ان الشغل اللي ماسوه الصوفيه دول في باب الاضرحه والبيانات واه واه وا دي الاماكن التي يقدسونها دول كان يقدسوه بيان يقدسوه قبر بتاع شيخ قبه ما كان دودو كامجير الشيخ ذاته كامجير يجي يقول حول القبه وتبرك وعمل لك كده وتحك حق فيه يقول لك والله البركه البركه يقول لك والله القبه دي هذه القبه شايفين في مقبره فاردك تعريف الشغل ده البركه دي الا تطلب من الله او تلتمس في مكان بارك الله فيه او تلتمس في مكان بارك الله فيه او في شيء بارك الله فيه مثل دار البركه الحقيقيه اهي القران ده اللي غير له بركه اي واحد يخلي القران ابن شيء لي موظه يعني عفن بتاع شيخه الشيخ العفن ده يتكابطه في وضوه ويتمخد وده التعافل يشابه فيش دماء بتجمل بتجمل بتجمله ده وضبوه الشيخ بمبركة ده بمبركة العفن ده بمبركة يودي مخاطب تحت مشرق ده مشرق كمير ها؟ قد يخليك تجمل ده لو أداك لبن تتفليه لأنه هبش وزعته وممكن يكون عمل فيه ملاوي لأنه مشرق في نهات المطاف ايه تمام كلامي اذا عرفت بذالك القران فيه بركه ده تبارك القران الله قال وهذا ذكر انزلناه مبار فانتم له مكروون ده البركه في القران ده القران ده فيه بركه انت ماذا تقول القران ده الله قال, قال ده فيه بركه القران ده فيه بركه فيه بركه الله علاه قال, قال كده ذكر ومبارك انزلناه نزله من السماء لين كلام الله عز وجل والبركه بتاعته بتاعه القران تمام بتلتمس في مسالتي في مساله قراءته والعمل به تعمل به تجراؤه انه عليه الصلاه يقول اقرا هذا القران فانكم تؤجرون على تلاوته بكل حرف 10 حسنات حرف واحد ولا اقول لكم الف لام م حرف وانما اقول الف حرف ولا حرف وبيب حرف وان كل حرف باكي عدل دي بركه 30 حسنه 30 حسنه بتلقاهم في ايه ايه واحده من سوره البقره ا ل م 30 حسنه مضمونه والله صحيح مضمون لو زدت لي قدام اضرب في كل في 10 في كل حرف فما مالك اذا قلت لك انت سارع فيها كم ايه والايه فيها كم كلمه والكلمه فيها كم حرف واضرب ب10 بركه كثيرا يا راجل قران حرف بالواحد باجي ثاني يجي واحد يخلي القران اللي الله بارك فيه ده يمتلك لي كلام بتاع مشرك اذكرهه بدل ما تذكر بالقران ولجاله حسنات يخلي ذات عارف يبعد شفاته بدل ما تذكر بالقران ويروجهم بدعوق و4 و9 في 4 تدخلنا مع 4 وتمرقنا من 4 وتحشرنا مع 4 يربعه لك القاضي مجرم 4 ودير ولا غلوفيه انت مستغربينه 4 بتاعك انت دي غلوه دي بيعملوا رقمنا قاعدين اتدرجنا بيصير مؤامره دبن لك وتبل بيصير مؤامره مثل مؤمن هديك جاي طلاسة انت مينو بالموقع هدي جاي طلاسة مسكت السيسي والشغال جماعة كتل تقول لي قال مؤمنة أبو المره قال مؤمنة وقال الكتل زي بي. في مؤمنة بتعمل زي ذا لكن انت ما بتفهم ما مشرك وخليك مشرك كذا على كذا انت فاهم كلام ثم بكم عمي فهم لايقنه فإذا أرقى ذلك يبقى القرآن في بركة أو أكتمسيط بارين يخلي القرآن بذيذكم القرآن يقول لك لا تساعد سهر الليل للقرضه غري مليون عاطي والله صحيح قران ولادنا علم ما يذكر في الله عشان دارين برخه وبعدين يخلي القران سهر الليل للقرضه غري هو من تحت لفوق وبيفوق لتحت ويقلب هوبه وبعدين تعرف يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الروح محمد مالو مال مع عفنده ده ده بتاع موكه الشيخ انت حبرهينه محمد عنده سهر الليل سهر الليل للقرضه غري ده بتاع محمد والله محمد ورزي ما يقول كلام ايضا يتبقى الزابل بيجيب كلام ومعهزون بيجيب كلام داك معروف يقول لي محمد ومحمد تعرف سأل الليل للجرده جرج لا لوب وفرج وينه اسمه الحبوب اسمه الأغبش عنده حصان ما بتفتش كهربطه العالية بتحركتك لتشك فينا فوقك يا فق يا مجرم خلو هؤلاء ما شفاته بتاعين كروفية مع اقوان مسلمين دادل تحركوا داك فلا دين بتاع عما غيروا الجماعة وما دعوا بناطحونه وما بنخليه والله ما يجيثوا ملايين نتحداكم شفاتنا نتحداكم صوفية إخوة مسلمون أنصار مهدي كلهم كل المكتدعين نحن نتحدى هؤلاء الناس نتحداهم بالكتاب والسنة وهذا دين من هذا المطاب دين إذا عما أراد هؤلاء أن يبدلونه أن يبدلونه فماذا تقعد له في سنة الليلة للجرد يا جريش اه وترضى لي مع الليل برد يا ناسه الا النوم بيدور كاسه والناس انت محلهم ما عارفوه عشان تمسك لك في شيء مضمون تمسك في القران والله ذاق امسك في السنه امسك في الصلاه على النبي ده صلى يا بركه ما هم زالوا النبي صلى قال من صلى علي صلاه واحده صلى الله به عليه عشرا اخرجه احمد لماذا؟ لأن الله بارك في النبي ذاته صلى الله عليه وسلم وفي اسمه ذاته فيه باركة انت فاهم كلامي؟ اي واحد اسمه قاله ممكن تسكت سايبان في الحين جابوا سينة علي آه. جابوا سينة رئيس الجمهورية أصوم خشبك ساكت ما بحين جابوا اسم محمد محمد صلى الله عليه وسلم فوالك بعباده أتدرون ما البخيل؟ الله صلى الله عليه وسلم قال البخيل من ذكرته عنده ولم يصلي ولم يصلي عليهم جاء ابو سير تلمسوا أن يصلي عليهم لأن اسمه هذا مبارك وأنت بتقول اللهم صلي على محمد وعلى أهل محمد وبتقول اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد فباركت على آل إبراهيم إلى آخر بتصلي عليهم وبإثمه مثل قالت في الصلاة الواحد عشر سنة هذا منع برك في الصلاة عليه في الكتاب في السنة في أماكن أخرى كثيرة المنبر لا يتسع لمناقشتها لانه هذا موضوع قائم بذاته عشان نتكلم عن البركه وعن الاماكن التي بارك الله فيها ودلت النصوص على انها ان هنالك بركه فيها تلتمس بطرق معينه الموضوع ده موضوع طويل انا يهمني اقرر ان ان من تبرك بما لم يبارك الله عز وجل فيه او دل النص على ذلك هذا كله بيدخل في باب التبرك الممنوع إذا أردنا ذلك هذا معهبنا في درس اليوم بناتي إن شاء الله في مساء الغد وهو اليوم الأخير إن شاء الله بالنسبة للدروس بيكون آخر درس لنا وبخرا إن شاء الله وبنلتقي إن شاء الله في أوقات أرحب وصل اللهم على محمد وآله صلى الله عليه وسلم